وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْزِيهِ وَلَا مُعَذِّبَهُ إِلَّا هُوَ كَأَنَّهُ يَنَاهِيهِ وَقِرَأ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ 113. فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم 114. السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ما أنفأ أنبتنا فيجا من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبيد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 إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملة أمه وهنا عَلَى على وهن، فِي في عامين، وفصله في عامين أنشكو لي ولوالدك إلي المصير. وَإِن جَاهَدَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ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 إن الله لا يحب كل مختار فخور واقصد في مشيك واخبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم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 الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهم إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِم وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوَدْقَى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 119. وأن الله هو العلي الكبير 110. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكوا 111. وإذا غشيهم